وَلَوْ أَنَّ نَغُم فَضَّلُوا حَتَّى كَانَتْ تَقْرُ أجيالَ لَهُمْ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على وَعَلَّمُوا أَنَّ فِيكُمْ عَسُولَ اللَّهِ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ Thank <sighs> you. لكم <تصفيق> الكفر tan um... قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحب <تصفيق> Oh, <laughs> ولا تلمزوا أنفسكم bi selifn <gülüyor>